يا محل يا عبيت في وقتها بسفر جذب الفراش شد روى منارة مع دلة تجذى على واهج النار نجر إلى حر اكتزاية عبارة في ربات ماهي بتحجف عن الجار لمن خطوة لاش ما شد نار النجر وجاد بن كل مرار ما لفها الملفوف من دون جار وخير منها ركعتين بالأسحار لا طاب نوما لحياته خسارة تلقى في يوم يضيعن الأفكار يوم على المخلوق أطول نهار وخير منها ركعتين بالأسحار لا طاب نوما لحياته خسار تلقى في يوم يضيعن الأفكار يوم على المخلوق مضى النهار قم في قصير البيت حشمه ومقدار لو جار فاد محله ولوبه خساره ترنب يوصى على الجار للجار خذ حذر يا عبيد اقبى نداء. رافق قوي الدين حفاظ الأسرار ينفعك في يوم يجيبه قراره ترى الحول والغيه انشرى الاشرار من داس عار الناس داس والعار جنب ردي الكار ما فيه تعبار ما فيه من فعل المنائي الشارة جنب عن الخل القصاف الأعمار واحفظوا ساتي يا رفيع المنار واسلم ودمد الخير يا طير غيمار وصلوا على المختار ماذا ارقا